أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما قال قد ذكر والأنفى إن سعيكم لشتى فأمسوا أما من أعطى واتقى وصدق بالحثنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحثنى فسنيسره للعثرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني ترست إن علينا للهدا وإن لنا للآخرة والأولى فأذرتم نارا ل الله الذي كذب وتولى وسيجنبها يجنبه الذي يؤتي ما له وما لأحد عياده من نعمة تجزى إلا بضياء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى